بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذلك قاطرة واسعة الى رجة الارض رجا ومثل الجدار الرشاش فكانت هباءا منثورا فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَكَهَا فَأَصْحَابُ اللَّيْلِ مَتَنَا أَصْحَابُ اللَّيْلِ وَأَصْحَابُ النَّشَمَتِنَا أَصْحَابُ النَّشَمِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولا اتالمقروبون في جنات النعيم ثلتم من الاولين وقليلهم من الاخرين قال سرنا وجوده مُكْتَشِفِينَ لَنَا نَهْرًا مُتَقابِلِ يَأُفُّ عَلَيْهِمُ الْدَّارُ مُقَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْدَفُونَ وَسَائِهَتِهِمْ مِمَّا يَتَقَيَّرُ وَنَحْنُ ضَيْمٌ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللؤلؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَرْحٍ لَنُقُودَ وَبِالْلِّمَنِ نُودَ وَمَا إِنَّشْكُوبَ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعٌ وَلَا مَمْنُوعٌ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّ شَأْنَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ نَّفُسُنَا بَكَرَ عُرُبًا أَثْرَابًا لِأَصْحَابِ يَمِينٍ تُلَثُمٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَتُلَثُمٌ واصحاب السمان من اصحاب السمان في سمو وحنين وظل من يحم لا بارد ولا كرم ان لهم كانوا قبل ذلك مطرح وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكننا تغادا وعظاما أئنا لبدعوتون أو آبا الايام الاولين والاقبين لم تجموا الى ميقات يوم نحلو ثم انكم ايها الضالكون المكذبون لا تكلون جَارُونَ مِنْهَا الدُّخُونَ كَمَا يَعْرُونَ مِنْهَا الْبُخُونَ فَشَارِكُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبًا هَيِّنًا هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نحن غرقناكم فلولا تصدقون افرئيتم ما تنون ائنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قد ظللنا بينكم الموت وما نحن لَوْ نَسُوقِ الْسُّقْيِ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ قَدْ عَلِمْتُ مَا تُبْلُونَ وَمَا يُجْرُونَ أَلَا لَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ثُمَّ كُنْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ لَنَحْنُ مَحْرُومون فهل رأيتم الماء الذي تشربون آتُم أن لنتموا من المزن أم نحن المنذرون لول شا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ لشنو جعلنا لا تسقطوا وتعل منقوين فتدح باسم ربك العظيم فله اقسم لمواقع مجر ومئن فَأَمَّا مَنْ لَوْ تَعْنُونَ لَهُ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ هذا الحديث انتم مدبرون وتجارون رزقكم لنفسكم يبون فلولا الى بلغت الحلق وانتم حين حزن صبرون قَال إِنْ أَصْرَفُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُصِلُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُ يَوْمَئِذٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تَأَنَّى من المقربين فروح وريحان وجنة معين وأما كان من أصحاب اليمين فسنا أمر لك من أصحاب اليمين وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ وَأَنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ الْغَالِبُ ۝ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْعَظِيمَ ۝ وَثَمُودَ وَقَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْمَ هُودٍ ۝ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفَهًا زُبَيْرًا ۝ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعَبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَعَ الْغَاسِقِينَ ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِنَا أَمْ خَيْر أَذْكُرُ بِاسْمِ رَبِّي تَعَالَى